صلى الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اله قال فين قلت ما العامل في الفجائية؟ قال المراد رحمه الله تعالى فين قلت وصلنا النقل فين قلت ما العامل في على قلت خبر المبتدا الواقع بعدها نحركت قائما ناصب والتقدير في المكان الذي خرجت فيه او في الزمان الذي خرجت فيه زيد قائما وإن لم يذكر بعدها خبر نحو خرجت فاذا زيد أو نصب على الحال خرجت فاذا زيد قائما كانت إذا خبر المبتدأ فإن كان قثة وقلنا أنها ظرف زمان كان الكلام على حذف مضاف أي ففي, ففي الزمان حضور حضور زيد هذا كان الكلام على حذف مضاف عند غير ابن مالك أما ابن مالك يقول إذا حصلت الفائدة يجوز أن نخبر بظرف الزمان عن القثة وإذا لم تحصل الفائدة نحتاج إلى تاويل حتى قال في الألفية ولا يكون السزمانا خبرا عن قثة وإن يفد فأخبر ولا يكون السزمانا خبرا الاصل المنع عن قثة وإن يفد وإن حصلت الفائدة فيه فاخبر أخبر به تعله خبر لكن عند عدم عند عدم الإفادة نحتاج إلى هذا التاويل قال وقلنا انها وإن وقلنا انها ظرف زمان كان الكلام فإن كان قثه وقلنا انها ظرف زمان كان الكلام مع على حذف مضاف اي في الزمان حضور زيد فينقل ثم تقرر من ان العامل فيها خبر ما بعدها خبر ما بعدها يشكل بوقوع ان المكسور بعدها في قوله إذا إنه عبد القفى واللهازم على رواية من كسرها وكل إشكال أن إنه لا يعمل ما بعده فيما قبلها قلت هذا من أحسن أدلة القائلين بحرفيتها حرفية الفجائية، وقد أجاب عنه بعض القائلين باسم بإسميتها بان في الكلام حذف فإذا قلت خرجت فإذا عرفت فإذا ان زيدا منطلق فالتقدير فاذا انطلاق زيد انه منطلق فاذا التقدير فاذا فالتقدير فاذا انطلاق زيد انه منطلق فتكون الى خبر خبر, خبر مبتدا محذوف والعامل فيها الكون المقدر والجمله المبدوءه بانها دليل على المحذوف قال تنبيه ذكر الزمخشري في الكشاف ان التحقيق في ايد الفجائيه النهابي عن الوقت وأنها طالبة الناصب لها وجملة تضاف إليها خصت في بعض المواضع بأن يكون ناصبها فعلا مخصوصا وهو فعل المفاجأة والجملة ابتدائية لا غير جملة الفجائية الجملة الواقع بعد إذن الفقائية وذكر أن التقدير في قول تعالى فإذا حبالهم عصيهم خيلوا إليهم من سحر من أسعاء ففاجأ موسى وقت تخيل سعي حبالهم عصيهم وهذا تمثيل هذا تمثيل، والمعنى على مفاجأته حبالهم وعصيهم مخيلة إليه السعية وقال في قوله تعالى ثم إذا أنتم بشر تنتشرون أي ثم فاقأتم ثم فاقأتم وقت كونكم بشرا منتشرين وقال في قوله تعالى فلما جاءهم بآياتنا إذاهم منها يضحكون فان قلت كيف جاز ان تجاب لما باذن الفجائيه المفاجاه كيف تتجاب لما اذا الفجائيه اذا المفاجاه قلت لان فعلا المفاجاه معها مقدرها عامل النص في محلها كانه قيل فلما جاءهم باياتنا فاجئوا وقت ضحكهم قال الشخاب حيا ولا نعلم نحويا هذا الكلام من الزمخشري تعسف قال الشيخ أبو حيان وأبو حيان يعني ماذا يعني موسوعة تفسيره موسوعة جمع بين التفسير والقراءات والنحو والصرف والبلاغه والاشتقاق وتفسير بالماثور والترجيح إلى آخره ورسم المصحف وغير ذلك من العلوم فتفسيره موسوعة تفسير أبي حيان البحر المحيط موسوعة والله المستعان لولا أن فيه أشعرية ويحذر من تمشعره والله المستعان وإلا فرج المطلع وكان من أبرز مشائخ من أبرز طلاب شيخ الإسلام الاتمية. لكن الإشكال أن التعصب قد يقع الإنسان في البدعة قد يقع الإنسان في البدعة وهو متعصب لرجل على خير. فهذا أبو حيان ذكر شيخ الإسلام لثمينة مسألة من المسائل، فقال أخطأ في السيبوي. قال لماذا أخطأ سيبوي؟ أبو حيان اعترف. قال له يا أبو حيان ما كان سيبوي نبي النحل؟ والله إني لا أعلم ثمانين مسألة في كتاب سيبوي ما تعرفها أنت ولا سيبوي أما سيبوي فلو كان يعرف خطاها ما سطرها وأما أنت فتريد التسليم له بكل ما يقول فكيف ستعرف خطاها فقام متعصبا وانضم إلى مدرسة الاشاعره وهي مدرسة السبكي ومات أشعريا تعصبا لسيبوي سيبوي من أهل السنة أبناء سيمية إمام السنة كلاهما ائمه السنة والرجل طاح في ماذا طاح بعصبيته والله مشتعل قال الشيخ ابو حيان ولا نعلم ونحميًا ذهب إلى ما ذهب إليه هذا الرجل من أن إذا الفجائية تكون منصوبة فعل المقدر تقديره فجاء بل هي منصوبة بالخبر أو خبر على ما تقدم تقديره وليست مضافة إلى الجملة كما سبق إن الجملة بعدها اتدائي ثم إن المفاجأة التي ادعاها لا يدل المعنى على أنها تكون من الكلام السابق بل المعنى يدل على أن المفاجأة تكون من الكلام الذي فيه إذا يعني ما بعد إذا تقول خرجت فإذا الأسد فالمعنى ففاغأني الأسد وليس المعنى ففاغأت الأسد يعني أنا الذي فاغأته المفاغأ من ال... من الأسد هذا أبو حيان قوي. قوية قلت وقد قدر أبو البقاء من أبو البقاء العكبري العامل في إذا الفجائيه فعلا في مواضع منها قوله تعالى فإذا حبالهم قال التقدير فالقوف فإذا وإذا في هذا المكان ظرف مكان وإذا في هذا ضرف مكان والعامل فيها القو ورد بأن الفاء تمنع من عمل ما قبلها فيما بعدها واعلم انه قد بقي من اقسام اذا قسم اخر وهو اذا زائده وهذا قال به ابو عبيده بعد بينه وبينما وهو ضعيف والله اعلم يعني قال ان اذا تاتي ايش قال به ابو عبيده عمرو بن مثنى قال ان اذا بعد بينه واذا بعد بينه زائده والصواب الصواب انها بحسب موقعها وليس زائده طيب بهذا نكون قد انتهينا من من إذا من إذا الهجائيه من إذا الهجائيه وهي الحرف الثالث من حرف المعاني ماذا الثلاثية والحرف الرابع ما هو ألا ألا, ألا هذا الحرف الرابع ومعانيه ثلاثة معانيه ثلاثة الاستفتاح والعرض والتحضيض الاستفتاح والعرض والتحضيض هذا واحد والجواب كونه حرف جواب ان شاء الله نزعكم الله خيرا بارك الله فيكم